ان فرعون علا في الارض وجعل اهنها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم, يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم, ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا, لولا ار بطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلِّي لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَجِدُ وَحْيًا مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْدُقُونَ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي فِي في البقعة مِنَ من الشجرة أن يا, موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان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 واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فلبثناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى الناس ورحمة لعلهم يتذكرون.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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فلاتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 لَيْسَ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبَعُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنَّ مَن يَسْتَجِيبُونَ كَفَعْلِ مَنَّمَا أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ الله إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم لهم حرما آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُفَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين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 كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إياهن يعبدون وقيل دع شركاءكم فدعهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب, ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يحتدون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 فَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِلَّا جَالِلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّهَا رَصْبَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَصْبَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إله غَيْرُ اللَّهِ يأتيكم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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من فَسَخَّفَ غَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبِتَغْفِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ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 من هو مِنْ منه قوة وأكثر وَلَا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يهليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينقها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بِالْأَمْسِ يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنه الله علينا لخسف بِنَا ويكأن أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء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 وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعم الله إلها آخر لا إله إِلَّا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ